واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا وَلَا ولا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِذْ كُنِ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمًا فَقَدْ جَاءَ ظُلْمٌ وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ لا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتذعون إلا رجلا مسحورا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 وَأَلُوهُ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ مَتَّعْتَهُمْ وَلَكِنَّ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسِيَ الذِّكْرَ وَكَانُوا قوما بورا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 شَرَا يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هبا يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرا الَّذِينَ يُشْرَنُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا قَوْم الذيذينَ كَذَّبُ بِآياتِنَا فَدَم مَررْنهُم تَدذير وَقَوْمَن حَِّمَّا كَذَّبُ الرغُسُ ل أَغَْقُنَاهُم وَجَعَنهُم لَِّا سِآيَ وَأَتَدْنَا لِظَّالِ مِينَ عَذَابًا أَلمَا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 وَهُوَ الذي مَجَ البَحرَيينهَا عَد فُراتُ وَهذَ مِحُن أُجاج وَجَعَلَ بَنغُمَا بَْْزَ خَ وَحجرًَا مَحجاط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 هُسِنَاتِهِمْ حَسَنَاتَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا